ارخ لمامت يا قائدنا ما احنا معك فرسان الليل بالساحه رايد القائد دافع فهذيك في شي فارس مسمار القائد فرسان الليل حات <تصفيق> يا كتائب شهاد ابن <تصفيق> النط والافطال الرجال عش كلنا يدرعامر كلبوني دم وساس مرعكوب صامد وإل والفرسان على العذر صاصم صايب فرسان الاقصى فرسان الليل يا ابن المغوارا يا الليلة قاتل أبطال البلد Ai, että Sali-le-le <muchas>